أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا ضعف الله والتق الله لعلكم تفلحون واتقوا اتن الكافرين الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعدت للمتقين الذين يتقون في الصراط والضراط والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.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 وتلك الأيام نداوِنها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الضالين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين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 مَاذَنَّ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْخُذَنَّكُمْ عَاقِبَةٌ مِنْ على أعقابكم فَقَاتِلُواْ حَتَّىٰ على أَمْرُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ الْأَعْدَاءُ اللَّهَ الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نأته منها وما يرد ثواب الآخرة نأته منها وسنجزي الشاكرين وكأيهم من نبي ضل معه ربيون كثير